بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفة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 وقالوا انك انت مؤمن بانك انت مؤمن بانك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه بانك الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هنالك الاخره والاوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقا أم السماء؟ بنىها رفع سمكها فسوىها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماءها ومرعاها